أذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين